يعلمون الناس إياها ويربونهم عليها المشكلة أن مفاهيم الناس تداخلت ودخلت عدد من العقائد في عقيدة الإسلام حتى اخترط بعض مفاهيمها بغيرها ودخل عدد من الاعتقادات الخاطئة التي يضمن الناس أنها نافعة وهي لا تنفعهم ولا تضرهم بل ربما ضرسهم كيف يتعامل الناس اليوم مع الاعتقادات الخاطئة امسك الخشب هل هي كلمة نافعة تدفع عنه العين إذا قالها خمسة وخمسة نحو ذلك من الألفاظ التي يتكلم بها الناس هل هي فعلا تنفع في دفع العين عنهم او في دفع الضرب أو في التجلاب النفع كيف كان نبينا وسيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على حماية جناب التوحيد بحيث أنه لا يسمح لأي بدعة أن تتخلل وأن تدخل على المسلمين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ربي أصحابه على العقيدة ويحذر من أن يستحدثوا بدعة أو أن يقبلوا بدعة تأتي إليهم من عقائد أخرى نحن اليوم مع أمسك الخشب نتكلم فيها عن عدد من الاعتقادات الخاطئة عند الناس يسعدني والله أن تبقوا معنا تحديد مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون, مسافرون أيها الأحبة الكرام كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على حماية جناب التوحيد وحريصا على أن لا يستحل الناس الباب ليخترعوا أشياء ينسبوها إلى الدين ويلصقوها فيه حتى لا يكون الدين بعد مرور زمن مجموعة من ما أنزل الله تعالى وأقره جل وعلا ومضافا إليه مجموعة من مزاده الناس من اعتقاداتهم وما استحسنوه من أفعالهم وما اخترعوه أيضا من أطوالهم أو أفعالهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقفل الباب تماما أمام كل واحد يستحسن شيئا وينسبه إلى الدين لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه وكانوا قادمين راجعين من سفر فمروا بقوم عندهم شجرة ذات أنواب ما معنى أنواب علمات. أغصان مم. لها أغصان وإذا القوم أولئك كانوا قوم من المشركين وإذا هم قد علقوا في هذه الشجرة سيوفهم رجاء البركة يعني هم يعتقدون كان الناس الجاهلية يعتقدون أن هذا القبر نافع أن هذا الحجر نافع أن الشجرة هذه تضرنا وتنفعنا أني لما آسي عند هذا الحجر وأتمسح عليه أنه يزول مرضي هكذا اعتقدات خاطئة فمر الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام بقوم من المشركين يتعبدون لشجرة وقد علقوا فيها سيوفهم ويعتقدون في داخلهم ان سيوفنا اذا الفسقت بالشجرة انها تصبح اكثر مضاءا واكثر قوة واكثر تصويبا عند القتال يعتقدون, يعتقدون انهم ينتصرون ففي اثناء نظرهم اليها قال احد الصحابة يا رسول الله قال نعم قال اجعل لنا ذات أنواب كما لهم ذات أنواب يعني يا رسول الله مثل ما هم عندهم شجرة معلقين عليها سيوفهم نريد شجرة بعد نعلق سيوفنا حتى تتبارك فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم التحذيرا ذلك قال لستبعنا سننا من كان قبلكم حد والقدة بالقدة شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا دحر ضب لدخلتمه شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أن الإنسان يستحسن أشياء نحن مشكلتنا اليوم أن بعض الناس يبدأ يستحسن أشياء من عنده يقول لك مثلا أنا أرى أنك إذا وضعت ثمره بجانب الطعام أنه لا تصيبه الحشرات هذا موجود باعتقاد عند بعض الناس طيب هل عندك دليل من الواقع أن الثمره لها رائحة تبعد الحشرات قال لك لا إنما أنا أعتقد هكذا لو فتح للناس المجال كل واحد اعتقاده يبدأ يمشيه على الناس لما يعني بقي في الدين شيء إلا وقد خلقته البدعة أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوما قال يا رسول الله إني قد نذرت أن انحر إبلا ببوانة موضع قريب من المدينة النبي صلى الله عليه وسلم استغرب يعني تضرب بشوار بوانة لأجل تنحر إبلا هناك تذبحها بعدين ترجع للحن فقال له هل كان فيه عيد من عياذ الجاهلية؟ ذاك المكان كنتم أيام الجاهلية تحتفلون وترون أنه مكان يعني مبارك ولا فيه جن وكذا هل كان فيه عيد من عياذ الجاهلية قال لا يا رسول الله قال هل ك... وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتأله عدد من الأسئلة ليتأكد إيش اعتقادك في المكان قال لا يا رسول الله ما أعتقد شيء لكن أريدني أذبح أذري هناك قال النبي صلى الله عليه وسلم فافعل مدام أنك ما تعتقد شيئا افعل لكن لو جاء إنسان وقال انا والله يا أخي أعتقد أني إذا فارفعت أصابعي خمس مرات يوميا أنني يسلم الله ولدي الغائب ما يصيب الشيء هل هذا يجوز؟ لا. قال واحد أنا والله أعتقد أني إذا شربت نصف الماء وتركت نصف الثاني لمدة نصف ساعة ثم شربته أنني أوفق أنا وزوجتي ما يصير بيننا مشاكل يجوز؟ لا يجوز نقول لا تطلع بدع علينا لو كل واحد يا جماعة لو فتح المجال في الإسلام لأجل أن الناس يستحدثون أشياء ويخترعونها للتبثت الأمور واضطربت دين بعضه ببعض لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقفل الباب وقال والله تعالى أقفل الباب اليوم أكبلت لكم دينكم ممنوع أي واحد يختلع شيء أي واحد يأتي بشيء خلاص اعرضها لكتاب والسنة مثل ما قال السلف يقولون إنما السنة كثفينة نوح من ركبها نجأ ومن تخلف عنها لك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا رأى واحد من الصحابة في يده حلقة من صفر حلقة من حديد أو نحاس أفطر قال النبي عليه الصلاه والسلام ما هذا لو قال الرجل يعني يا رسول الله هذا انا مثلا استعمله لاجل مثلا اني افتح به باب بيتي لاجل تحدثت لا الله يحتاج هذا مثل مفتاح طيب لكن قال ما هذا قال يا رسول الله من الواهنه الواهنه يعني من الحمى وقيل من العين انا البس يا رسول الله حتى ما من الواهنه وقال النبي عليه الصلاه والسلام انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا ما تزيدك الا مرض اعتقادك بالتحديد ما تزيد لا تزيدك الا وهن لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا انزعها يا اصحابي انزعها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل اليه فلا يجوز الانسان يبدا يعتقد انا والله اعلق شعره لاجل كذا انا انا اعلق خيوط معينه حتى ما يصيبني كذا حتى الاشياء اللي كانت في الجاهليه كان النبي عليه الصلاه والسلام يحطمها لما توفي ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام قال وخسفت الشمس بذلك اليوم توفي الغلام وخسفت الشمس فقال الناس خسفت الشمس لأجل إبراهيم عشان موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم الشمس خسفت ما معنى خسفت؟ يعني جلق مرحبين يعني صارت مضرمة فذهب ضوءها هذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كذاب في كان هذه فرصة لأجل يطلع نفسه أكثر عند الناس صح؟ كان يقول ماذا؟ كان صحيح الش... كسفت الشمس لأجل ولدي شوف الله يحبني هذه فرصة لو كان عليه الصلاة والسلام كذابا وحاشا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا إن الشمس والقمر لا ينكثفاني لموت أحد ولا لحياته ما أترك الاعتقادات هذه إني إذا مات عظيم كسفت الشمس إذا ولد عظيم كسف القمر لا إن الشمس والقمر لا ينكثفاني لموت أحد ولا لحياته وإنما هما آياتان من آيات الله هذه تتعبد الله إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الذكر والصلاة كان عليه الصلاة والسلام فعلا يعني يغلق الأفواب ضد ذلك طبعا قد يسأل سؤال يقول طيب يا شيخ الآن الناس عندهم عدد من الاعتقادات اعتقادات في دفع العين اعتقادات تتعلق بالجن وترى بالمناسبة الاعتقادات أيها الإخوة الكرام والأخوات المشاهدين معنا ليست خاصة فقط ترى العرب ليست خاصة بأمة الإسلام كل الملل عندهم أنواع من الاعتقادات حتى الملل غير السماوية يعني غير اليهودية والإسلام والمسيحية النصرانية لو ذهبت إلى الهندوس تجد عندهم اعتقادات غريبة دينهم نفسه لا يقرها مع أن دينهم باطل بلا شك لو ذهبت إلى الهندوس إلى البوديين إلى عقيدة الكون في التي في الصين كل هؤلاء عندهم اعتقادات دخيلة لا يزالون يخترعونها طبعا كيف دخلت الاعتقادات دخلت الاعتقادات, دخلت الاعتقادات بسبب اختلاط أمة الإسلام بالأمم الأخرى يأتيك واحد بوذي يدخل في الإسلام دخل في الإسلام طار عنده 95% إسلام و 5% آثار أحوالي. مما كان عنده يبدأ أحيانا دخل. لجهله يدخلها في الإسلام يعتقدتهم يبدأ ناس يتعلمون من واحد هندوتي دخل في الإسلام لما أسلم المجوس الفرس قديما دخلوا في الإسلام لما أسلم الروم بدأ يدخ بدأوا يدخلون في الإسلام وادخلوا بعض العقائد وكذلك عاداتهم اللي كانت متشر عندهم عن الآن إذا بغلنا نضع ضابط للإخوة نقول الأصل عدم الاعتقاد إلا إذا ورد دليل معين الأصل عدم البركة مثلا في البقاع والأحجار والأشجار إلا إذا ورد دليل آية أو حديث إن هذا الشيء مبارك أحسن وهذا الصحيح أن لا يعتقد الإنسان في ماء معين أنه مبارك إلا إذا جاء نص شرعي إن هذا الماء مبارك لا يعتقد الإنسان في شجرة معينة في في شراب معين أن فيه بركة أنا ممكن أعتقد أن فيه نفع طدي الطبيب جاء ويسوف قال <تصفيق> هذا في نسبة كالسيوم ونسبة صوديوم وهذا يفيد الكبد والله يفيد العظام ولا تجربة. أقول لها بالتجربة عرفه الطبيب خلاص لكن الاعتقادات التي غير منبنية على شيء حسي أمان الأشياء الغيبية هذه لا تأتي إلا بنص شرعي معنا عدد حقيقة من الاعتقادات التي عند الناس سأذكرها لكم أيها الأخوة والأخوات بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله تحديد مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون مهما حصلت نية هذا الإنسان الذي اخترع شيئا في الدين يبقى أن فعله خطأ ذكروا أن أحد الناس كان يؤلف أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول حدثنا وفلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في فضل سورة البقرة وقال كذا في فضل سورة آل عمران وقال كذا ويؤلف وقال كذا في فضل ثلاث ركعتين كذا و... فجاء واحد قال يا أخي أن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا لا والله أنا لا أكذب عليه انا أكذب له انا لا أكذب عليه انا أكذب له يعني انا كثر خير يا اخي اني خليت الناس يقرون قران الف احاديث في فضل القران حتى يقرؤون قران كثر خير اني انا خليت الناس يحرصون على صلاه الفجر لاني الفت 10 احاديث في فضل صلاه الفجر كثر خير نقول يا اخي في الصحيح غنيه عن الضعيف رجعت تخترع عندنا فبعض الناس ترى احيانا نيه يعني ممكن أم تاتي الولاده تقول شك يا ولدي ترى انت اذا قرات قل الله احد 15 مره يخلق الله تعالى ولدي من كل حرف طائر يطير في الجنه يسبح قلنا للأم طيب الله من وجبتها الكلام قالت والله يا أخي لا كده ألفت عشان أحرصه يقرأ القرآن وبشرك الشيخ من يوم قلت لهالكلام يقرأ القرآن دائما <تصفيق> النية, إلن الصالحة. أيوه. النية الصالحة لا, لا تصلح العمل الفاسد عندما كانت النية الصالحة والعمل الفاسد لا تصلح كما قال بنا مسجدا لله من غير حله فكان بحمد الله غير موففي كمطعمة الأيتام من كد عرضها لكي الويل لا تزني ولا تتصدقي وحي يسرق عثاني <تصفيق> يصدق ولا عثاني ابن المسجد فتبقى المسألة أنها محرمة الاعتقادات اللي موجودة عند الناس اليوم متنوعة من ضمن الاعتقادات الاعتقاد في الأبراج أنت برجك الأسد ولا برجك الدلو ولا برجك العذرة ولا برجك الكبش ولا كذا ويعتقد ان الذي برجه الشيء الفناني انه خلال هذا الاسبوع سيصاب بفرح او يصاب بحزن ولا غير ذلك والمشكلة ان الناس كانوا في السابق ينظرون في هذه الابراج عبر النجلة ولا لا الاسبوعية الان اصبح الامر اسهل و وصاروا من خلال قنوات, قنوات من خلال الانترنت وبدأ يدخل كل يوم على موقع في الانترنت وشوف حظك اليوم ها وش حظي انا برج برج الاسد ولا الدلو ولا ها ايش حظي قال والله انت حظك اليوم انك ستقابل رجلا تحبه ستقابل امراه ستهاوش انت وياها ستتقابل سياره تستمر يبني قراراته في يومه يعني وياعتقد ترى ان اولائك يعلمون الغيب او يتصعب برنامجه يتصل رب مع البرنامج ايرون يساله عن شيء من دارس هذا كله اعتقادات او قدر حب القرص الاسلك وذا شكيت قدر ربكم احسنت والله يا اخي هذه يعني حدثت عنها ترسل اسمك واسم زوجاتك لا اسم صديقتك بعد إن شاء الله ما عندك إن شاء الله صديقتك أمك وخواتك هم فترسل اسمك واسمها ويعلمونك كم مقدار الحب بينكم والله الحب بينكم 60% وحاطين صورة قلب القلب يمتلي ولا ما يمتلي طيب بالله وما أدراهم هم عن هذا كذابين كذابين حتى لو يدرسل اسمه واسمه واحد أكثر ولا ميزانيه وحاطه يحبون بعض <تصفيق> حاطه انهم يحبون بعض قبل بعد الحب خرف هذه هذا انا بشوف ويدلك على انهم فعلا يعني ياكلون اموال الناس ببعض والقضيه على من الذي يعتقد صدقهم يعني الكلام الان اللوم ليس عليهم فقط اللوم على يعني السفيه الذي يرسل إليهم ويتجاوب معهم هذا طبعا لا يجوز ومن اعتقد ان احدا يعلم الغيب فقد انزل صفات <تصفيق> ففاة... <تصفيق> الله تعالى الخالق انزلها على المخلوق <تصفيق> وهو بذلك يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر يونزل على محمد يعني الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله الله, الله. ويقول الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا أبد ما يظهر على غيبه أحدا ثم يأتي واحد يقول إلا والله جنبنا واحد يعلم الغيب يا أبي وهناك واحد يعلم ما سيكون كل هذا أمر باطل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل من أتى كاهنا وعرفنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بمغنزل على محمد بن الله عليه وسلم فيه في اللواني الأخيرة طبعا فيه شيء قديم دام الناس تعرفه مراشد عليها العالم وفي شيء لسه جديد ها. لما صدت له كانت تجيني اشي اسمه رسالة ها. مثلا اختار من رقم واحدين عشرة وشي بحظك في نهاية شهر خمسة او شهر سادة او أها. شهر يقول تحصى رظيمة جديدة بتطاقنتوا بتنسح في سيارتك بتنحجز بعض فيه من كابستاني اللي هي حقك فنجان دعني وعلق على هذا طبعا المناسب يوجد في بعض ال... يوجد في بعض الدول الحمد لله المملكة ليست منها تعرف الآن أنت عبر الجوال ممكن تشترك في بعض الخدمات يعني أنت مثلا مريض بالسكر تشترك في رقم معين يرسلك كل يوم فائدة تتعلق بمرض السكر او برنامج أو برنامج غذائي معين واحد فرضا يحب التفسير يشترك في قناة في الجوال تتعلق بالتفسير تجد أنه كل يوم يقول لي مثلا تفسير قوله تعالى كذا عندهم أشياء تتعلق بالتنجيم ومعرفة الغيب ترسل على رقم معين وتقول إذا كان برجك الكبش فأدخل ستة مثلا خمسة إذا كان برجك الدلو أدخل كذا وكذا فيرسل ويبدأ أولئك يرسلون إليه في كل يوم حظه اليوم بأ... استنزاف أموال وكذلك يعني وغير معقول طبعا أن يكون كل أفحاب برج الكبش ولا كل أصحاب بر... يعني الغني هذا صاحب برج الكبش وفقير ضعيف برجه برج الكبش وحدثهم في اليوم نفسه واحد غير معقول كلهم تجارة كله فقرة كلهم يا تجارة فقرة لأنه كل يوم يرسلون على من كان رمزه الكبش يرسلون كل يوم نفس الرسالة عليه وهل معقول أن يكون تقدير الله تعالى لهذا الغني وعنده عشرة أطفال وعنده مثلا كده من الزوجات وعنده كده من الموظفين تقديره في طريقة حياته اليوم اللي سيصير عليها مثل تقدير يعني برج الكبس لشاب يدرس في سادسة ابتدائي ويمكن ما يملك إلا قيمة الفتحة هذا بلا شك لذلك هم يستنزفون الأموال ونا يجوز وأنا أقول لإخوتي وأخواتي لا يجوز أن يشترك في مثل هذه هذه كلها من الدعاء من الغيب المحرم الإنسان يتعاطى طبعا الإنسان إذا اعتقد في أحدٍ انه يعلم الغيب هذا رايته كذلك فيما يتعلق بهذه الارقام اللي سالت عنها هناك يعني انتشر هذه الحاوه ووصلت لامرارا يقول شوف حظك اليوم اختار من 1 ل 10 فقوم انا وارسل والله 4 قال ستبيت وانت جائع او اليوم بيحصل لك حادث سيارتك او لا تخرج اليوم ترى سيء كذا الناس في البدايه يعملونها بنوع من ربما السلاعه او الاستهبال وكذا لكنهم بعد فتره ربما بدأ يقر في انفسهم شيء من التصديق لان هذا ضرب بالغيب هذا توقع للغيب صدفة تدوية ايه وما يجوز وقد تأتي مصادفة تصح ومرة ثانية تصح ثم بعدين يعتقد فعلا أن يمكن أن أعلم الغيب عبر هذه الطرق لذلك اقفال الباب في هذا اقفال الباب هو الطائب في الدول العربية لحظة منتشر اللي قرأت في الفنجان ماذا ما شرم يلقاه واو يقلبه ومن يعارف ثم يقول له أنت اليوم بجيك أشير ألف ريال مثلا ولا أنك, انك تجيك تتذكر مجانا احنا في الصيف. تجيك رحلة العمرة تحجم سنة جاي أنتو الوالدة ف... فأليك طبعا هذا كله أيضا لا يعلم الغيب إلا الله و... وفي أحيان كثيرة هؤلاء يعني يتكلمون بكلام أنت لا تستطيع أن تكون صادق ولا كافت يعني مرة أنا سمعت أحد هؤلاء اللي يقرؤون مرة كنا في, في أحد الدول العربية فخرجنا من مطعم إلا فيه عجوز ما سكت لها واحد طالع من مطعم فقرأ له الكف فوقفت أسمعنا شوي فكانت تقول له أنت بعد سنة سيحصل لك كذا وخلال سنتين وخلال بعد خمس سنوات بالضبط وكلها أشياء مفرحة تقول له طيب هل يستطيع أن يقول لها كذبتي أو صدقتي لا لأنه هي تعطيه خيب هو ما يدري لو قالت لها أنت قبل سنة وقع لك كذا كان يستطيع يقول كذبتي أنا لو أقول لك يا ناصر شوف يا ناصر بعد ثلاثة أيام بيأتيك هدية خمسين قد تقول لأنت الله يا شيخ ما أعظم خبسين أنا لا قدمت على وظيفة معينة ولا في كل أصدقائي كلهم ناس تحيانين زي فقرة لا يمكن يأتيني منه الهدايا وبعدين ما أعظم يا شيخ يعني يأتي هديا ما أظن فأقولك طيب هل تجزم إنه لن تقول ما أستطيع أن يأتيك الله يسمع منك الله يسمع منك, الله يسمع منك الله الله زين أنا لا أدري لكن ربما فما دم أن أمر غيب لم يقع لا تستطيع أن تقول لي صحيح أو كذب لكن كذلك يفعل هؤلاء الذين يتنبؤون بالغيب هم يعني يعطونك أشياء غيبية قادمة أنت ما تستطيع أن نفقد ذنبها معنى عدد من الاعتقدات الخاطئة نحن اليوم أشياء في دفع العين مثل يقولك حتى تذهب عنك العين أمسك الخشب وهو عنوان حلقتنا أو غيره لكن وقت الحلقة عنه بإذن الله نكمله في حلقة قادمة أشكروا لكم تواصلكم معنى أيها المقطع الذي نبثه في آخر كل حلقة في إعلام جديد نبثه إليكم مقطعنا اليوم نعلق عليه سنعود إليكم بإذن الله تحجز مكانك يا أخي إن الجميع متافرون نعم كلكم راعين وكلكم مسؤولون عن رعيته والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من راعين يسترعيه الله رعية يموت وهو يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة سواء كان استرعاه رعية كان يكون أبا واسترعاه الله تعالى على زوجه وأبنائه او أن يكون حاكما أو, او اميرا او مديرا لمدرسة او جامع او كده كل هؤلاء مسؤولون وبلا شك حقيقة ان الذي يعني يكون مسؤول عن احضار اطفاله من مدرسة او او ما شبه ذلك هو المسؤول يا اخي عن ان يحفظهم يعني وهم امانة بين يديه و اذا ضيعت الامانة فانت كل محال لكل الطفل سبحالله في حركة زايدة في حركة زايدة, زايدة فانت هذا وانه هذا فتلقى بالغصب يعني يطلع انت عاد احرف عليهم يا اخي اما واحد يبدأ ينشغل بهاتف اللي يبدأ يثولف مع الناس وأطفاله على الحالة هذا ما يجوز وكذلك لو واحد فرضا قال لك يا أخي أنا سيارتنا كبيرة وأنا الوحيد اللي أسوق عند أهلي وسجت وصدمت بهم وما تزنين نقول هذا ليس عذرا يا خلا تكلف نفسك ما لا تطيق. ما تستطيع تجيب أخوارك من المدرسة من البداية يعتد قل يا جماعة رب يسلمون. ما تستطيع أن يستسوق السيارة الكبيرة آمنا على علما معك من البداية خلا تسوق السيارة اختصرها من البداية لا تدخل نفسك في يعني لا تكلف نفسك ما لا تطيق النبي صلى الله عليه الصلاة يقول لا يهل أحدكم نفسه قالوا كيف قالوا يكلف نفسه ما لا يطيق او كما قال عليه الصلاة والسلام <تصفيق> الله يحفظكم الشباب أنتم أيضا شكركم أيها الحب بقي معنا عدد كبير حقيقة من الاعتقادات الخاطئة عند الناس يعني بعضها منتشف في بعض البلدان دون بعض نخرج إن شاء الله تعالى في بصحه بين حلقات نعود اليكم ان شاء الله في حلقه في حلقه قادمه بإذن الله تعالى نكمل هذا الموضوع يسعدني ان نراكم قريبا باذن الله السلام عليكم مسافرون مسافرون على هدانا